تأثر فيه ومهما تقلت علي سلامك عامل فيه مهما ظروفي بدت سوق بقي معك يا يسوع ثبت عيني يا دايما دايماً راسي مردان وثرواته واولاده كلهن ماتوا وبراغب كل اغراضه بتعير كانوا صحابه وحتى اقرب ناسه املوا بالرب ما خاب Yeah. yeah. محط من صلي وصلي سبح بالصوت وعلي فهل كلها كله بلي منشيده ودافا ما تخلي لهم بيسود ومهما كتره لقوسود خليك صاحي ومشيد ع السمك مهما كان